بوك تو تشئيم وخمش خمسة وتسعون خمسة وتسعون ميلوت خبور شتاين حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين ممتي هي مفتلت؟ منذمة لم تعد هي تشتغل منذمة لم تعد هي تشتغلاز السؤها منذ زوجها منذ زواها كان هي أدزشه خطنا نعم هي لم تعد تشتغلذ أن زوج نعم هي لم تعد تشتغل؟ منذ أن قد تزوج معذشههخطنا هييد منذ أنقد تزج لم تعد هي تشتغل منذ أن قد تزوج لم تعد هي تشتغلذ شم مكييمهم مم موذ أن تعرفه أصفحة سعدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين مأز شيش لهم يلدين هم يوزئين لأيتم رخوكوت منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجون متى تتصل هي بالتلفون؟ متى تتصل هي بالتيفون بزها السئة هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ كان بز شيء الساع بمخونيت نعم أثناء ما هي تقود السيارة؟ نعم أثناء ما هي تقود السيارة؟ היא מדברת בטלפון בזמן שהיא נוסעת במכונית. היא צופה בטלוויזיה בזמן שהיא מגהצת. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي هي مأزناء لموزيكا بزمان شهي أوسا شئو غي بايت هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها كأشير أنلي مشكفاين لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة أني لا مبينة كلوم كשהموزيكا كوروشت لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هذا كذا عاليا أنني المغ خاكلوم كشرر أنمة ننت لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام أاخن لخم منيت كشرر يغيد جاشم ساخذو سيارة أجررى إن هي أمطرت سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت إن إم نزكي بالوتو نساء لتييل בעולם سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب ندخل لأخول سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل كنو لـ www.book.de لمثو إتها تكست وإتها سفريم